يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم يا ايها الذين امنوا ان يَرُدُّكُمْ عَلَى آقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ يَرُدُّكُمْ عَلَى آقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ بَلِ الله مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا كَيْفَ تُشْرِكُونَ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى وَلَقَدْ صَدَقَ قَوْلُ اللَّهِ وَعْدَهُ إِذْ حَثَّهُمْ بِإِذْنِهِ وَلَقَدْ صَدَقَ قَوْلُ اللَّهِ وَعْدَهُ إِذْ حَثَّهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى وتنازعتم في الأمر وعصيتم حتى إذا تشيتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وعصيتم ثُمَّ صَرَفْتُكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ثُمَّ صَرَفْتُكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالطَّارِقُ النُّشُطُ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أخرى اقوم فآثابكم غمنا بظلم لكيلا والله تقولن يعنفكم في هراق فآثابكم غمنا بظلم لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا بِمَا تَعْمَلُونَ والله هو قدير بما تعملون